و ج ع ل ن اسماء مِنْ بين أَيْدِيهِمْ بَيْنِ د ا و ن خَلْفِهِمْ س د ف أ غ ش ي الله ه فَهُمْ م ا وَسَوَاءٌ يُبْصِرُونَ ع ي م أَأَنذَرْتَهُمْ م الحسنى يُؤْمِنُونَ إ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 واضرب لهم مثلا اصحاب القريه إ ذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إ ل ي ه مثنين ا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا إ ل ي ك م مرسلون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 اتخذ من دونه آ ل ه ه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آ م ن ت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا من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 وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمر وما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد ك ا ل ع ر ج و ن القبيل ل ل ش م س ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون و آ ي ه لهم أ ن ا ق م ل ن ا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من م ف ل ه ما يركبون و إ ن ن ش أ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إ ل ا رحمه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 واذا قيل لهم أ ن ف ق و ا مما رزقكم الله قال الذين كفروا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 من إلى ر ب ه من بعثنا من مرقدنا」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 م و ا ا ا م ت ل ي و م أ ي ه ا ا ل م م ر و ن ألم أعهد إليكم ي ا ب ن ي آدم أ ل ا ت ع ب د و ا ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م عدر م ب ي ن وأن اعبدوني هذا ص ر ا ق مستقيم ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تحفلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان ه إ الا ذكر و ق ر آ ن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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إ ن ا نعلم ما يسرون وما يعلنون أ و ل م ير ى ا ل إ ن س ا ن أ ن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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون